اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الهدى والسداد أما بعد تقدم معنا في الدرس الماضي أيها الفضلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع باثني عشر رجلا من أهل يثرب من الأوس والخزرج وأنه بايعهم بيعة العقبة الأولى ثم أرسل معهم مصعب بن عمير إلى المدينة إلى يثرب فنزل على أسعد بن زرارة وأسعد بن زرارة كما تقدم معنا هو الذي حمل لواء الدعوة قبل, مبعث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسعى هو ومصعب بن عمير إلى تعليم الناس وإلى دعوتهم إلى الله عز وجل وأبلوا في ذلك بلاء حسنا فدخل جمع كبير من أهل يثرب في الإسلام ولما كان في العام المقبل سنة ثلاث عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي موسم الحج قدم أهل يثرب من الأوس والخزرج مؤمنهم وكافرهم وكان عدد المسلمين الذين أتوا إلى الحج في تلك السنة إثنان وسبعون رجلا وامرأتان ولما كانوا كانوا في مكة في الموسم دعوا عبد الله بن عمرو بن حرام وهو من كبار رجالات الخزرج قدرا ومكانة وسنا فدعوه إلى الإسلام فأجابهم فاكتمل العدد بثلاثة وسبعين رجلا وامرأتان وراسلوا النبي صلى الله عليه وسلم مراسلات سرية ليلتقوا به في أوسط أيام التشريق في أوسط ليالي أيام التشريق عند العقب ولما كان الموعد انتظروا حتى نام الناس من المشركين من الأوس والخزرج من قومهم فتسلل المؤمنون واحدا تلو الآخر حتى اجتمعوا والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي حددوه والزمان الذي حددوه ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان وجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إليه بما يعتزم من الهجرة إلى أهل المدينة إلى أهل يثري فأتى وكان العباس مشركا في ذلك الوقت قبل إسلامه ولكنه أتى مع ابن أخيه ليستوثق له من القوم وكان رجلا شهما محبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهنا تنظر إلى المفارقة أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مع كفره كان لئيما مع كفره كان لئيما لأن الإنسان قد يكون كافرا ولكن يكون عنده بعض مكارم الأخلاق وبعض الناس يجمع إلى كفره اللؤم نسأل الله السلامه والعافيه ولذلك تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على الناس في الموسم يدعوهم إلى لا إله إلا الله وعمه أبو لهب وراءه ويقول إنه كاذب إنه ساحر وأذكر أن الشيخ بن باز رحمه الله وكان يقرأ عليه في زاد المعاد في هذا الموضع فلما قرئ هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير وكان عمه أبو لهب يسير خلفه ويقول إنه كاذب إنه ساحر إنه كاهن فقال الشيخ رحمه الله خيبه الله أشعر أن هذه الكلمة جاءت من أعماق نفس الشيخ يقول هذا ابن أخيك حتى وإن فارقته في الديانة فلا ينبغي أن تفارقه في المروءه المهم أن العباس جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ليستوثق له فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وانظر أشرف البرية على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه يقدم عمه ليتحدث بين يديه. فقال يا معشر الخزرج وكانوا يقولون لأهل يثرب من الأوس والخزرج كلهم خزرج مع أنهم أوس وخزرج لكن هكذا يقول العرب لأن الخزرج أكثر فقال يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم وإننا قد منعناه من قومنا على على مثل على مثل من كان رأيهم فيه مثل رأينا يقول الذين هم لا يؤمنون به لأن بس لن يكون مؤمنا الذين اتفقوا معنا في الرأي فيه لكننا خالفناهم في الدفاع وإننا قد منعناه من قومنا مم على مثل رأينا فيه فهو في عزة من قومه ومنعة في بلده وإنه أبى إلا أن ينحاز إليكم وأن يدخل في حلفكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما وعدتموه ومانعوه ممن خالفه فانتم وما تحملتم وإن كنتم ترون أنكم مسلموه إلى عدوه وخاذلوه فمن الآن دعوه فقالوا قد سمعنا ما قلت فلنستمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقرأ القرآن ثم قال تبايعوني قالوا على ماذا نبايعك قال تبايعوني على أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم وتبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف وعلى ألا تأخذكم في الله لومة فقام البراء بن معرور الخزرجي رضي الله عنه فقال نعم يا رسول الله نبايعك فوالذي بعثك بالحق لننصرنك لننصرنك ولندافعنا عنك كما ندافع عن أهلنا قال عن أزرنا يعني عن أهلنا فإنا والله أهل الحرب وأهل الحلقة يعني أهل السلاح. فقام أبو الهيثم ابن التيهان وقال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا يقول الآن أنت إذا أتيت قبل أن نبايع الآن إذا أتيت إلينا نحن سنقطع هذه الحبال التي بيننا وبين الناس العهود التي بيننا وبين اليهود العهود التي بيننا وبين قبائل العرب العهود التي بيننا حتى وبين قريش إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وأن تدعنا يعني بعد أن ننصرك وتكون عندنا هل بعد هذا سترجع إلى قومك وتتركنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم أنتم مني وأنا منكم احارب من حاربتم وأسالم من سالمتم فلما أرادوا البيعة قام أسعد بن زرارة وتعرفوا مكانه اسعد أسعد بن زرارة فقال مهلا يا أهل يثري مهلا يا أهل أفريق إنا والله لم نضرب إليه أعناق أو بطون المطي إلا ونحن نعلم أنه نبي وإن إخراجه من بلدته وقدومه علينا مفارقة العرب كافه وأن تعضكم السيوف وأن يقتل خياركم يعني ليس الأمر بالسهل فإن كنتم ترون أنكم وافون للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصابرون عليه فهو شرفكم في الدنيا ونعيمكم في الآخرة وإن كنتم ترون من أنفسكم ضعفا فمن الآن فهو أعذر لكم عند الله وعند رسوله قالوا امط عنا يا أسعد والله لا نستقيل هذه البيعة ولا نقيلها فبايع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا إلا المرأتان بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما والمرأتان هما أم عمارة وأم, وأم منيع أم عمارة معروفة نسيبة بنت كعب من بني النجار وأم منيع هي أسماء بنت عمر هاتان المرأتان لهما شرف المشاركة في هذه البيعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج منكم اثنا عشر نقيبا يكونوا دون قومهم فأخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأنصار من الخزرج أسعد بن زرارة ودائما أسعد بن زرارة في المقدمة من أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لأهل يثرب أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وسعد بن معاد وعبد الله بن رواحة وعبادها بن الصامت والبراء بن معرور ورفاعة أو رافع بن مالك بن العجلان و. قلنا عباده بن الصامت نعم عباده بن الصامت والمنذر بن عمرو المهم انهم تسعة, تسعه ومن الاوس وسيد بن الحضير وتقدم معنا كيف كان اسلامه وابو الهيثم بن التيهان وسعد بن خيثم وقيل رفاعه ابن عبد المنذر اثنا عشر رجلا هم من تولى النقابة دون قومهم في تلك الليلة وانتهت هذه المعاهده العظيمة التي كانت أول حجر أساس لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولتكوين الدولة الإسلامية في المدينة ثم عادوا إلى بلدهم وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واذن لأصحابه بالهجرة فما مر شهران بعد الحج إلا وقد هاجر أكثر الصحابة من, من مكة إلى المدينة فلما أراد أبو بكر أن يخرج قال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فاني أرجو أن يؤذن لي يعني وأن تكون صاحبي في هذه الرحلة فبدأ أبو بكر الصديق يخطط لهذه الرحلة وينتظر متى ياتي الإذن وتأمل هاجر أكثر الصحابة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعلي في نفر قليلا من الصحابه رضي الله عنه ولم تكن الهجرة بالأمر السهل يا معاشر الإخوان الإنسان يخرج من بيته ومن ماله وربما ترك أهله لينتقل الى بلدة جديدة ما يدري ما يكون له فيها لا مال لا اهل لا عشيره لا عصبة ولكنهم خرجوا لله ومما يذكر في ذلك أن أول من خرج فيما ذكر أبو سلمة وأبو سلمة هو زوج أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه وتقدم معنا أنه قد هاجر إلى الحبشة قبل. ولكنه رجع إلى مكة فكان من أول من هاجر إلى المدينة فلما أراد الخروج لحقه أصهاره اهل زوجته وقالوا غلبتنا على نفسك نعم وأما أن تخرج ببنتنا فلا فانتزع رأته منه ومعها ولدها فترك زوجه وولده وخرج مهاجرا في سبيل الله فلما علم قومه من بني عمومته بهذه الحادثة ذهبوا إلى أصحاره وقالوا أخذتم بنتكم أعطونا ولدنا فأخذوا ابنها من يدها حتى أنهم تنازعوا فانخلعت يده يد الصغير فذهبوا به وهو يبكي وبقيت سنة كاملة تخرج في كل يوم تبكي إلى المساء وترجع فلما رآها أحدهم في يوم من الأيام قال اتركوا هذه المسكينة تذهب إلى زوجها فاذنوا لها فأخذت ولدها ثم ركبت بعيرها وانطلقت المسافة من المدينة إلى مكة قرابة 450 كيلو وستخرج على بعير مدة عشر أيام امرأة وحيدة ولكنها أرادت الخروج فلما ارادت الخروج راها عثمان بن طلحه بن ابي طلحه وهذا قد اسلم فيما بعد وكان اذ ذاك مشركا فلما راها قال الى اين قالت اريد ان الحق بزوجي فقال والله ما لك من مترك فذهب معها فكانت تحكي فيما بعد تقول ما رايت مثل هذا الرجل كان اذا اراد ان ينزل اناخ البعير ثم تنحى عني حتى انزل ثم أخذ البعير فذهب به فعقله فقي... ثم نجلس حتى نريد أن نخرج يبتعد عنها فإذا أرادت أن تركب قرب إليها البعير ثم تنحى عنها حتى تركب ثم اقتاد بها البعير مرحلة مرحلة حتى وصل إلى المدينة إلى يثرب إلى الآن ما سميت المدينة إلى يثرب فلما أشرف على يثرب قال هذه البلدة التي بها زوجك وهنا يا معاشر الأخوان لفته هذه المكارم تكتب وتدور والحقيقة أنا يعني أتكلم عن هذا بكثرة أنه ينبغي أن يعتنى بهذا الجانب جرم مكارم الأخلاق لا بد أن يكون مع الديانة مكارم أخلاق وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكارم الأخلاق ولما أسرت, أسرت بنت عدي بن حاتم بنت حاتم الطائي أخت عدي قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق سياتي معنا إن شاء الله هذا في السيرة قد كان حاتم الطائي يعني مما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم من, من شمائله الكرم والمرؤة وكان يقول أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر يقول ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر يقول جاري ما يحتاج حط ستر لبابه أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر ويقول ولا تشتكيني جارتي غير انها إذا غاب عنها بعلها لا أزورها سيبلغها خيري ويرجع بعلها إليها ولم تقصر عليها ستورها فهذه المكارم وهذه الأخلاق هذا الرجل لم يكن مسلما وهذه المرأة مسلمة وزوجها يعتبر عدو عدو له لأنه خرج ومع ذلك يخرج معها بهذه المرؤة بهذه المكارم حتى أوصلها إلى بلدة زوجها التي هاجر إليه ولذلك أسلم رضي الله عنه وأرضاه فيما بعد كما سيأتي معنا ونال الشرف أنه لم يدخل الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عثمان وبلال عثمان بن طلحة هذا وبلال بن رباح وأسامة بن زيد هم الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما سيأتي معنا إن شاء الله في موضعه من السيرة المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر متى يؤذن له بالهجرة و القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر في مواضع من الزاد ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاطاه من الأسباب وأنه لم يكن متواكلا بل كان متوكلا على ربه سبحانه وتعالى بفعل الأسباب ولذلك خطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة تخطيطا دقيقا يعني الرجل الذي سيدلهم على الطريق وإلى أين سيذهبون النبي صلى الله عليه وسلم متهيئ أنه إذا خرج سيخرج جنوبا لأن تعرفون مكة إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى المدينة سيتجه للشمال. الشمال لا النبي صلى الله عليه وسلم قد خطط أنه يذهب باتجاه الجنوب حتى يصل إلى جبل ثور وهناك غار يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وقد واعد ابن أريقط هناك وكان رجلا خريتا يعرف الطرق وكان مشركا ولكنه أيضا من أهل الوفاء والمروءة ولذلك وفى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ورتبوا أن عبد الله بن أبي بكر إذا بدأت الهجرة أنه يأتي في كل مساء إلى الغار يأتي في كل مساء بعد أن تغيب الشمس ويهجع الناس يأتي متخفيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر ليخبرهم بالأخبار وعامر بن فهيرة وهو مولى أبي بكر ياتي بالغنم في المساء بعد العشاء فيحلب منها ويشرب من لبنها كل هذا من الترتيب والتخطيط قبل أن تبدأ الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر متى يؤذن له لأنه إنما هو عبد لله عز وجل فلما رأى المشركون, لما رأى المشركون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يخرجون عقدوا مؤتمرا في دار الندوة قالوا نتشاور في أمر هذا الرجل بد أن نتخذ قرارا وتواعدوا في يوم من الأيام أن يجتمعوا في دار الندوة فلما أراد الدخول وإذا بشيخ كبير عليه علامات الوقار قال انا شيخ من أهل نجد وهو الشيطان تمثل لهم في صورة هذا الشيخ فقال قد سمعت أنكم تريدون أن تعقدوا أمرا وتتشاوروا فيه ولم تعدموا مني رأيا حسن فادخلوه معه فلما دخلوا أخذوا يتشاورون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم دعونا نخرجه من مكه ويذهب حيث شاء ونرتاح منه ومن اصحابه فقال الشيخ هذا قال ما هذا برأي الم تنظروا الى حسن منطقه واستيلائه على القلوب هذا اذا خرج سيكون اتباع ثم ياتي باتباعه اليكم في مكه ما هذا بالراي فقال بعضهم لماذا لا نحبسه ولا تركه في السجن حتى يموت فقال الشيخ الوقور ما هذا لكم برأيه سيغلبكم أصحابه عليه فيستخرجوه من حبسه ثم يكاثروكم به ويقاتلوكم ما هذا بالرأي فقال أبو جهل الرأي عندي أن يجتمع من كل بطن من بطون قريش شاب جلد شجاع معه سيف ثم يذهبوا الى محمد فيضربوه ضربه واحده حتى يتفرق دمه بين بطون قبائل قريش فلا يستطيع قومه من بني عبد المنافق ان ياخذوا بالثار فيرضوا بالديه ونرتاح فقال الشيخ الوقور هذا هو الراي ولذلك قال الله عز وجل واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يخرجوك او يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فجاءه جبريل فأخبره بالأمر وأذن له بالهجرة وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة وقال إنه قد أذن لي بالهجرة ونتكلم عن هذا إن شاء الله في الدرس القادم أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين وإياكم